معلش اللي ما اخذ يكون له نصيب في الدرس المخ لا تمد يدك يا طالب العلم لا يجمل هذا لطالب العلم فين كنا عند ماء زمزم شعينا كمان من ماء البحر وماء لا بر العيون ولا ما ذكرناه ها؟ ذكرناه ايضا طيب ممال ما أبارو العيون ذكرناه اللي هو بئر بضاع طيب كذا طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى والحمام ويظهر أنه يقصد بالحمام هنا الحميم يعني الماء له المسخن الماء المسخن واضح ولا يقصد بقوله الحمام يعني مشروعية دخول الحمام لأن من الصهابه من كره ماذا لكن ما وجه العلاقة بين الحمام والحميم هذا هو السؤال وجه العلاقة بين الحمام والحميم لأنه يظهر أن ماء الماء الحميم لم يكن عندهم موجودا إلا فين في الحمامات واضح قلت وهو الحميم ولا يكره لان الاصل الاباحه واما وجه الكراهه ما أسر عن عبد الله بن عباس إن أنه كره دخوله فإنما ما كره دخوله لعلة الماء الحميم وإنما كره دخوله رحمه الله رضي الله عنه إما لما فيه من اطلاع على العورات ولذا كان إنكاره على النساء خاصة يعني من كره دخول الحمام كره تبعا لذلك الماء له الحميم فهمت وجه المثل ولا لا ما أرى في وجوهكم فهما اعيد لا بس قلت لماذا ذكر الحمام إنما قصد بالحمام الماء حميم لأن ناسا لما رووا كراهه ابن عباس للحمام دخول الحمام فهموا من هذا كراهه الماء له الحميم فجعلوا ذلك لازما جعلوا ذلك إيه لازما واضح وهنا لابد أن نذكر قاعدة أن لازم القول ليس بإيه ليس بقول أنه لا الزام بالمقالات حتى يلتزمها من أصحابها حتى يلتزم ماذا أصحابها فتأمل لأن بعض الناس على قاعدة الإلزام وقاعدة الإلزام هذه ليست قاعدة شرعية يعني مثال أحد الدعاء قال اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك فعاد عليه آخر فقال وهذا مبتدع ليه يا رجل قال لأن مستقر الرحمة يعني ذات الله ومن قال اجمعنا في مستقر رحمتك يبقى طلب حلوله في ذات الله ومن طلب حلوله في ذات الله فهو مبتدع رايح فين الله يهديك رايح فين هل الرجل الذي دعا الله مجعلنا في مستقر رحمته يقصد في ذات الله ها هل ورد هذا على ذيني إنما يقصد مستقر رحمته الجنة الجنة مش مستقر رحمة ها هل هو يقصد حتى لو كان الله يجعلنا في مستقر رحمته هل هذا دعاء منه طلب حيول طبعا هو عمل ايه آه ألزم بماذا آه بلازم الايه وهذا ليس إلزاما شرعي لا الزام بالمقالات حتى ايه يعني السيدة عيشة لما يقول تكلم ولا تتكلم إلا بحق هل معنى هذا انها تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم الباطل لا. ها لا طبعا فتامل وطلبه العلم فمن هنا هم جعلوا لازم دخول الحمام لازم كراهه دخول الحمام كراهه استعمال الماء ليه؟ طيب نجيب على هذا اللازم بكم جواب بثلاثه اجوبه صحيح من معنا في هذه الاجوبه يعيننا عليها ويقول شيئا ها قول آه. أن مورد النهي هو الاطلاع العورات لذا ابن عباس لم ينهى عموم المسلمين إنما نهى النساء خاص من باب ما يحدث من النساء من الترخص والتساول في باب ليه في باب العورات وهذا معروف من حال النسوه أنها تتساهل في هذا ليه في هذا الباب واضح فكان النهي خاصا بالنساء لأجل حفظ ماذا عدم اطلاع العورات غيره ها يعني نقول أنه ثبت معارضه فدل على أن هذا هذا الملزوم ليس به لازم معارضه ان الصحابة تعمل الماء الماء الحميد صح بل ومما يدل على مشروعيته وأكدية المشروعية هو أن المسلمين لهم فيه حاجة في من لا يطيق ماذا الماء البارد فان الشرع لا يمنع شيئا لنا فيه إيه؟ حاجه وتعين فيه المصلحة تمام يبقى المعارض القوم هذا وجه آخر ثالثا ثبت عن ابن عمر وغير من الصحابة بل دخلوا الحمام يبقى نقول وإنما وجه الكراهه لما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كره دخول الحمام فتاولوه, فتأولوه على كراهة استعمال ماذا؟ الماء الحميم قلت وهذا رد من وجوه إنما كرهه ابن عباس للأسباب من الاطلاع على العورات نعم وكرهوا لما كان في استعمال الحمام أو في الحمام من التناعم والترفل والصحابة كانوا يكرهون التناعم والترفل ويطلبون التمعدن والتخش ولذا قال خشوشين صلى الله عليه وسلم وكره ماذا ما يكون من التناعم والترف. ثالثا أن ابن عباس أنكر لما كان الحمام يجمع نسوة الكفر مع نسوة من الإيمان لأنه أصلاً أصل النهي أنه أنكر على أهل الشام لأن الحمامات ما كانت معروفة فين معروفة في أهل المدينة أهل المدينة ما كان عندهم إيه؟ حمامات عامة اللي تجمع النساء والرجال معا الحمامات دي أصلاً كمان بدأت تختفي في الزمن اللي هذا كانت موجودة في, في المناطق الشعبية مشهورة جدا بالك ويمكن فيها قصة شهيرة اللي هي المثل اللي اختشوا ماتوا لأن حماما تهدى من على النساء فخرجت مجموعات من النسوه عراه كما ولدت فلما سئلنا عن هذا قلنا اللي اختشوا ماتوا فجعلوهم مثلا مضروبا على قلة اللي الحياء وأن الحياء ليس مطلوبا في كل حال طبعا هناك ضلال وراء الأمثال والأمثال ليس الدين واضح يبقى ابن عباس إنما انكره على أهل الشام لعلة خاص ما هي العلة تقول نسوة الكفر ماذا ودي مسألة لأنه لا يجوز لنسوة الكفر أن يطلعنا على عورات نسوة الإيه الإيمان والمؤمنات ومن هنا قالت آية الزينة أو لنسائهن فلما قال لنسائهن أخرج بهذا من أخرج بذلك الكافرات إنه لما عين فقال لنسائهن أخرج ماذا كما قلت لا يحضر الامتحان إلا الطلبة ليه الكتبة يبقى هذا اخراج غير الكتم منين؟ من الحكم صحيح عندنا قاعده تقول التخصيص التنصيص تخصيص التنصيص ايه؟ تخصيص فهمت القاعده؟ يبقى اذا اجبنا عن النهي الوارد او المأسور او المروي عن عبد الله بن عباس بعده ايه؟ اجوبه ها؟ ان الناهي على مورد خاص وهو دخول نسوه الكفر مع نسوه ماذا؟ الإيمان ثانيا إنما كرهه ليس لأصل كراهه الحمام وإنما لما فيه من التمعد ولم فيه من التنعم والترفه ثالثا إنما كرهه ابن عباس لما يغلب فيه من الاطلاع على ماذا عورات فإذا ابن عباس لم يكرهه لذاته وفرق بين أن يكره الشيء لذاته وان يكره الشيء لماذا لغير ما الفرق ما كره لذاته فلا يجوز ساعه من الزمان إنما يبقى على اصل ايه زي المشرك انما المشركون ايه هذا لو غسل بماء فيه البحار والسماوات والأرض فهو ماذا نجس صح لكن ما فرأت عليه النجاسة كالثوب وأصله طاهر فإن النجاسة تزول بماذا؟ بتطهيرها يبقى إذن لما كراه لغيره فالفرق بين أن يكره لذاته وأن يكره لما يقول إليه تمام؟ طيب واما الجواب الرابع وقد صح عن أن الصحابة دخلوا الحمامه وهذا ما يدفع الكراهه المطلقة فيجمع بقى بينما قال ابن عباس من الكراهه وما فعل الصحابه من دخول الحمام بان ابن عباس كرهاه على صفه ايه مخصوصه هي الصفه التي تجمع ماذا اخلاط الناس ويطلعوا فيها على العورات ويكون دخوله بصوره إيه لكن لو دخله الانسان كمثل مثلا دخلته عروس لجلوتها وزينتها لزوجها لا يدخل في باب لأن هذا ليس تناع صحيح ليس ايه تناعما هذا واضح طب نعود بين اصل المساله قلت أما الحميم من الماء فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يستعمل لما نقول ابن عمر هنا لازم نأخذ فائدة من هذا الأصل ما هي الفائدة من من الصحابة عرف عنه هل إيه؟ الورع وعرف عنه عظيم التأسي يبقى ابن عمر لما يفعل هذا يدل على أنه ماذا أبعد عن عن الكراهه لأن ابن عمر عرف عنه الورع الشديد وعظيم التأسي واضح قلت وهو مروين عن ابن عمر وقد عرف عنه رضي الله عنه أنه شديد التأسي عظيم الورع وما كان ليفعل إلا لإباحة إيه؟ إلا لإباحة قوية. ودي مسألة مهمة جدا. إلا لإباحة قوية. وباب مهم في من أبواب الترجيح. باب مهم من أبواب اللي؟ يعني مثلاً لو تعارض قول أحد مع زيد في مسألة ميراس، زي مسألة ميراس الخال، ومن الصحابة من يورث الخال والخال رحم. والإرث ماذا؟ عصبا ما الإرث عصبا زيد لا يرى توريث الخال يعني لو رجل عودي ما له وارث ما له يروح لفين؟ لبيت المال إلا من استثناء عند بعضهم قال نعطي خاله السلس على اعتبار أنه أوصى واولى الناس بالوصيه من؟ الأقربون كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين لكن لا ياخذ المال ايه كله ليه لان الخال رحم وليس وارثا فورثه بعضهم من الصحابه لكن قول زيد ماذا لان زيدا المتفق عليه أنه أفرد من وأعلمهم بماذا بالفرائد فلما كان زيد أعلم الصحابة بالفرائد كان قولهم مقدما على من يبقى انت الآن خدت فائدة في الترجيح بقول من الصحابي الترجيح بقول من الصحابي رضي الله عنه وعليه فلما يروى عن ابن عمر الفعل هذا مما يقوي وجه له الإباحة له انه عرف عن ابن عمر ماذا شدة التأفسي وعظيم الورع فلو كان فيه اي منحة للكراهه ما كان ابن عمر ايه تمام قلت ثانيا ولعموم قولي تعالى فلم تجدوا ماءا وهذه نكره نكره في سياق النفي تعم فتشمل كل ما ايه ما اطلق عليه مسمى الايه طيب الماء الحميم اسمه ما ولا لا لا تنفك عنه ايه صفات الماء بكونه حميما صح يبقى هذا وجه قوي على الايه على الاباحه وانه ايه لا يكره فان قيل ولما لم يفعل عمرو فلو كان مباحا لفعله عمر وما استغنى بالتيمم عن الماء والماء ايه اولى الشوبه دي ولا لا قوي هذا الاشكال ولا لا ما فعلا لماذا لم يسخن عمر او يستعمل الحميم رضي الله عنه في غسله مش كده بدلا من ايه بدلا من التيمم ولا شك ان الماء اولى منين ما يجيبنا على هذا الاشكال هنا بقى في قاعده بتقول الدليل اذا تطرق الي القواعد لا زلت انصح ماذا الا ايه الا تضيع يعني عندي ان القاعدة ارجع منين من المساله واخر الدرس سائل كان عن القواعد وهكذا اعذرت او انظرت ومن انذر فقد ايه فقد أعظ تمام فنقول يا طلبة العلم هل هذا الدليل يسلم من الاحتمال لأن الدليل إذا سلم من الاحتمال لا يجوز له الاستدلال به كمثل شيخنا الذي قال اللهم اجمعنا في مستقر رحمته. نقول لا ولا يجوز تخطئته بهذه المقالة لأنها جارية على قض رحمته يعني الجنة تمام فلما كانت المقالة تحتمل فلا يجوز حملها على وجه دون ايه؟ وجه فصارت المقاله ايه؟ يبقى احنا على قاعدة الدليل اذا تطرق اليه ليه؟ بطل به اخي خلي بالك مش اي احتمال لان الجماعه العلمانيين متصلتون على الادله بليه؟ بهذا الباب يقول لك لا الدليل ده لا يجوز العمل بيه ليه لانه يحتمل كذب. كمثل ما قال أحدهم أهلك سيدة كان إذا دخلت العشر شد المئزر آحيا لك فلما لم تبين مقصود هاف من العشر يعني أي عشر وفي السنة مئة عشر ولا ثلاثون عشر فلما لم يتبين المقصود فلا يجوز العمل بهذا الدليل حتى يتبين إليه وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى إلى دليل هو إن الواحد نصف الاثنين دي محتاجة دليل، ها؟ لما تقول واحد يقول لك الواحد نصف الاثنين ليه الدليل هي دي محتاجة دليل، فبالتالي لما هي قالت كان إذا دخلت العش العشر معهودة في معروفة أن عشر رمضان الأواخر صحيح ولكن هو قال هذا من فرط جهله ومن جاهل عشر رمضان الأخيرة جاهل العلم كله صحيح ومن هنا لا تعتبر بالمقالات حتى تعتبر بمن بأصحابها جاء واحد فمرة بيقول لي فلان بيقول كذا كذا وتقول لي ابن قول له وانت مين صح كما حصل من ابن زيدون بيقول, بيقول له ابن عمار الشاعر يقول له الا نجلس انا وانت تمام كما يجلس الشعراء يعني كل واحد يقول بيت من الشعر والثاني فقال له انا ومن قال له انا وانت قال له ومن انت قال له انا ابن عمار قال له ومن ابن عمار انت حسبت نفسك من الشعراء ها ومني ومن ابن عمارة تدخلت نفسك في عداد الشعراء عشان كده ايه فعزي القضية الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به لا يجوز ان تستأثر به لنفسك اثنين ان هذا الاحتمال ما كل احتمال نعتبر ايه به تمام ما كل احتمال نعتبر ايه به ثالثا اعتبار بالمقالات حتى ايه يعتبر بمن باصحابها وقائليها وكل واحد يقول ما بقولك لولا لا الاسناد لا قال من شاء ما ايه ما شاء سموا لنا رجالكم مش كده سموا لنا الخاصة وان الدين كما كان يقول الشيخ جميل غازو رحمه الله كلا مباح. كلهم بيفهم فين يعني واحد بقيتها في القرنان يقول لك انا عايز المشايخ اللي بيتكلموا في السياسة دول ماشي اتفاقنا انا مش حتكلم في السياسة تكلمش في الدين انت هل هو يمنع نفسه من الكلام في الدين هتلاقيه في الاسبوع الثاني عدد على طول النقاب عادة وليس ايه انت تتكلم في الدين ليه انت حرمت علينا السياسة واتفقنا من السياسة ترك السياسة طب ما تحرم على نفسك انت الكلام في الدين لكن سبحان الله كل الناس علماء اذا كانت مسألة دين مع اننا من اشد الناس ايمانا بالتخصص في كل شيء يعني السنان دي عندنا 12 تخصص طبي فيها 32 سنه اللي في بؤك دول معمول لهم 12 تخصص طبي يعني 12 دكتور يشتغلوا على سنه واحد، ايمانا بليه لكن كل الامه تفتي وجربها كده وانت راكب اتوبيس اسال كده في مره سؤال من اول السوالغه اللي بيسرق في الباب على الباب كله هيجاوبك الشاهد من الكلام لا تعتبروا بالمقالات حتى تنظروا في من تعتبروا باصحابها تمام لما نرجع بقى الى اثر عمرو بن عاص اخوكم قال ان هذا الدليل محتمل أن عمرا لم يفعل اما لضيق الوقت للوقت ضاق عليه صح او اما لاسباب اخرى عدم علم عمرو بجواز الحميم وعمر كان حديث ايه اسلام شفت قلت لك تعتبر بمن بحال الصحابي هنا. حديث عهد بماذا بإسلام واضح او ثالثا لاسباب تتعلق بالحرب ذاتها لأن ممكن يكون منعهم من إشعال النار في الليل عشان العدو لا يهتدي لماذا قل ذلك يبحث الحرب سبغل لحعاب بماذا بالسواد شوف يبقى اعتبرنا بالحال التي كان فيها عمر اعتبرنا بحال عمرو نفسه اعتبرنا بالاحتمال الموجود وللجواب عن, وللجواب عن اثر عمر رضي الله عنه فانه محتمل لان عمرا لم يعلم بماذا في جواز الحميم خاصة وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على شدة الورع، يعني لا يتكلف ما لا يعلم تمام ازاينا كده نعمل وتيجي تقول له لا يجوز ولك الله ما كنت عارف طب بتعمل ليه اصلا ما انت مش عارف ما تعملش لما ايه؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لكن احنا كده نعمل الاول وبعد كده نسأل زي الله بيحصل في التليفون كتير يا شيخ هو كذا كذا يجوز ابني لا يجوز يقول له الله اصلا انا عملت بقى ومعليش معلش هعمل لك هنا طب انت بتفعل ليه انما يرد السؤال قبل الايه قبل الفعل لا لا الفعل فعمر الله عنه لم يتكلف ليه ما ومكره يقول طب عمرو كان يتكلف الفعل لم يتكلف الفعل لان الصحابه كانوا على شديد الورع لا يتكلفون ما لا ما لا يعلمون. ثانيا وانه يحتمل من جهات اخرى ان عمرو لم يفعل لأن الماء لأن كان في حرب ويقتضى تقتضي الحرب المدراء او المواراه من أن لا يشعل نارا او الا يوخذ نارا لا يهتدى اليه لكي لا يهتدى الى مكان ثالثا ويحتمل ضيق الوقت أن الوقت قد ضاق عليه وان كان بعيدا ليه بعيدا عشان محدش ياخد فتوى بالتيمم عند ضيق الوقت للايه كما يحصل من بعض الشباب يبقى خلاص الفجر الازانه ايه الصلاه تقام ولا يجد وقتا للايه لتدخين الماء فيوم يتيمم ويصلي والتيمم هل يباح عند ضيق الوقت الكلام لا التيمم لا يباح الا لسبب فقد الماء حكما او حقيقه يعني ايه حقيقه ما هي مش موجوده حكما يعني موجوده لكن ما اقدرش ايه استعملها اما لشده إيه؟ بروده او لشده حراره او لتضرر الايه البدن واضح اتفضل اقر عمر على ماذا على التيمم ولكن لم يقره على ترك الحمين ما هو أماهم, أماهم أماهم لي لأن عمرا تيمم والمتيمم ماذا طهور نعم ما ترك الغسل لماذا عمر ليس تركه لديق الوقت إنما تركه لتضرر البدل بدليل نحتج عليه بالآية ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما فظهر أن عمرا تيمم ليس لديق الوقت وإنما تيمم لتضرر له البدن طيب قال ولا يكره المسخم بالشمس قلت خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وقد نص على كراهته شرط أن يقصد تشميسه يعني أن يقصد تشميسه يبهنات هنا إلى قاعدة قلت وذلك لأن المقاصد معتبرة في أشياء لا تمنع إلا إيه؟ على شرط القصد أدريب لك مثالا لو أن رجلا ترك خمرا فتخللت يعني إيه؟ صارت خلا من غير قصد منه الخل هذه تباح ولا ما تباح تباح لكن لو هو خللها بنفسه لا يجوز بدليل لما جاء له برؤيه خمر الايتام قيل افنجعلها خلا قال لا لكن ما خلل بنفسه لان احنا عندنا قاعده شرعيه تقول ايه قاعده الاستحاله ايه هي الاستحاله ان الشيء تحول بذاته عن صفته التي كان عليها فلو تحول الشيء يعني استحال الشيء بذاته حل ودي قاعدة ما قاعدة الاستحالة ان الشيء حل بماذا استحال بذاته واضح طيب لما نرجع الى قاعدة بقى المقاصد ايه معتبر فالامام الشافعي منعه على شرط ماذا القصد ان هو يسخنه بالشمس تمام المساله دي عمليه اه عمليه لان في نوع من السخنات الان موجود اسمه سخان اليه الشمسي واضح قلت وقد استدل على كراهته بحديثي عائشه وفيه يا حميراء لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص وهذا رواه الدرق اثني وقال غريب جدا اولا نقف وقفاتنا، كن يت يا حميراء أو لقب يا حميراء. استغفر الله لقب يا حميراء. هذا لم يثبت لم يثبت للسيده عائشه هذا اللقب وكل الأحاديث تقريبا اللي فيها يا لا تثبت خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء هذا لا يثبت وطبعا ما قال الدعي الكذاب أن حميراء تصغير حمارة تمام فهذا لا يعرف إيه آهل اللغة وحسب ما هو فيه الآن فإنه الآن في بلاء متلاطم بحيث أنه طريح فراشه لأكثر من سنة نعم الله تعالى ينصر ماذا عباده المؤمنين وتلك نصرة روى لنا الإمام الذهبي قصة قال أسندها أئمة أن شابا دخل المسجد فقال ما تقولون في, في المصراه ايه المصراه أن يرضي الضرع البهيمة فإيه تنتفخ باللبن فتظهر للرأي على أنها إيه سمينة فيذهب بها السوق فيبيعها هذا بيع إيه غرف هذا بيع غرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المصرات ان من, من اشترى مصراتا فله إيه؟ له ردها يعني له فسخ البيع ردها ومعها صاع من تمر الله الله طب لي صاع من تمر سمنا للبن الذي ايه اخذ كان هو ظالما لكن لا يظلم فين في لبن دبتي الله الله على ديني الله الله رضيت لكم الاسلام ايه وإن كان الرجل ماذا ظالما لكن يثبت له حقه وان كان ايه فقال يردها عليه وطاعا من ايه من تم فالشاب قال لهم ما تقولون في المصراه قالوا فيها حديث ابي هريره قال ابو هريره ضعيف ابو هريره ايه ضعيف الحديث قال الذهب فسقطت حي من فقف المسجد تتبعه والناس يقولون تب إلى الله تب إلى الله فلما قال تبت إلى الله قالوا فارتفعت الحيه ما رأينا لها أثر يقول الذهب هذه قصة أسندها أئمة يعني مش رواه ثقات اثبات لا ده روايه مين أئمة قصة أسندها إيه ايهما وهذ ذكرات في كتابه الشهير سير اعلام النبلاء عند ترجمه من ابي هريره عند ترجمة فاحذر فان الصحابه منطقه إيه منطقة محرمه وارض شوك واضح وارض ايه وهنا انبه طلب الى دقيق الادب احيانا تجد في بعض الكتب يقول لك وانما كان زيد من الصحابه مثلا عمرو من الصحابه زيد عمر لا اسمي أحد وان كان فلان من الصحابه يجهل هذا لفظ ثقيل الاولى ان يقول لا يعلم او لم تبلغه هذه السنة السنه تمام او لم تبلغوا فإن هذا مما يجب من دقيق الأدب مع من مع اصحاب النبي صلى الله فتاملوا فالرجل من أصحابه ومن طعن على الصحابة فقد طعن على من؟ على النبي عليه الصلاه والسلام ولذا كم كل قلت لكم شوف النصارى شوف صلاة النصارى عملة ازاي على انغام البيان ولا تختم صلاة حتى يدخل كبيرهم بالصلاة عشان تتم الوصلة هذه صلاة بالله عليك والنسوة خارجات من هذا البيت على أشد ما يكونون من والله ما تجد فرقا بين ماذا بين مرقس وكنيسة في هذا بين مرقس وكنيسة في هذا لكن أنت تصلي خاشعا ساكتا ساكما تعرف ماذا تسكت والسر إيه؟ في ديننا أبو هريغ عندهمش أبو هريغ دول صحيح رضي الله عنه لكن في ديننا من؟ قال له يا رسول الله أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير فماذا تقول شوف حتى تسكت أبو هريره قال خذ علم رضي الله عنه فتأم فلا يثبت هذا اللقب للسيده عائشة والأحاديث التي فيها يا حميراء غير ثبت وتصغير حميراء ها حمراء لأن السيده عائشة كانت بيضاء مشروبة به بحمرة إشارة إلى جمالها ولذا كان السيدة سيدنا عمر يقول للحبصة دعي عنك عائشة فإنها اوسم, إيه؟ أوسم منك ولا يخدعنك من جارتك أنها أوسم وإلى آخر ونعتبر ان السيده عائشة كانت هدية ربانية للنبي لماذا سلوى ليه لقلبه ومدح على أحدانه صحيح وظهر جميل فيه في في اخريات عمره يتنسم منها ايه روائح العبير صلى الله عليه وسلم وقد خرجت من بيته وهي تروي لنا الفين وإيه؟ وخمسمائه حديث رضي الله عنه تمام طيب يبقى هذا الدليل الشافعي ما اشرح احيانا بنخرج وطالما اننا نخرج من علم الى علم فلا, إيه؟ فلا باس صحيح والعلم كله غاية وبعض العلم أعجل من بعضه وطالما تتقلب في العلم فلا تحزن على فوات الفقه فإنه شرف الصحابة وفضلهم صحيح طيب يبقى اولا أن هذا لا يصفت وتصغير حميراء حميراء تصغير حمراء حمراء إشار إلى ماذا؟ إلى بياضة كانت لقب بالحمراء لو ثبت لشدة بياضها وقد كان بياضها مشروما بحمى. قال لا تفعلي فإنه رأس البرس هذا دليل على عليه على المنّ. تمام؟ قلت وجوابه أن الحديث لا يثبت ولا حجة بضعيف. فانه من روايه خالد ابن اسماعيل المخزومي قال ابن عدي كان يضع الحديث على الثقال وقال فيه ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وخل بالك ده ابن حبان لما يضعفه يبا ايه يبقى هذا الرجل لا تصلح له ايه روايه لان ابن حبان معروف في ماذا؟ بالتساهل في التعديل والتوثيق فمن ضعفه ابن حبان بهذا رجله يعني لا يصلح لروايه البت وان كان ابن عدي قد عرف عنه الشده واضح طيب قلت واما الثاني في الاثناء فعمر بن الاعتم الاعتم بالسين وهو منكر الحديث وهنا طلبه العلم اقول يعني منكر الحديث يعني متروك الحديث أصل كلمة متروك من التريكة تريكة هي قشرة البيض بعد خروج الفرخ منها قشرة البيضة بعد خروج الفرخ منها فسمي التريكة لأنها لا ينتفع به لا ينتفع بها فالمطروق هو الذي لا ينتفع به بحال والمطروق هذا يأتي في رتبه الضعف بعد المع... بعد الوضاع يعني الوضاع اللي هو بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبيضع الأحاديث بعده المطروق. قالوا المطروق هو الذي أسر عنه الكذب في كلام الناس لكن لم يؤسر عنه الكذب في الرواية والحديث ولكن طبعا من كذب مرة ها؟ يكذب بالمرة ومن كذب علينا فعقوبته أن يرد عليه ماذا الصدق يعني شوف ده لو صدق يرد عليه الصدق بما ايه والمثل العربي يقول كيف آمنك واذي أصار كيف آمنك وذي أصار فهذا هو المطروك يكذب في كلام الناس لغير أنه لم يؤثر عنه كذب فين؟ في الرواية فإكمه ايه المطروك والحديث والمتروك عند بعضهم هو ما أجمعوا على تركه يعني لم يوثقه أحد ما أجمعوا عليه يبقى المتروك ما اجمعوا على تركه او الذي يكذب فين في كلام من في كلام الناس ولم يؤثر عنه الكذب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عذرون الله في الهاتف دمج بتاعي وأنا مش عارف له إيه؟ يعني صرفه وهذا خير الجهل <تصفيق> فالشاهد ان هو او اما المتروك ما اجمعوا عليه على تركه او يكذب في كلام الناس واما الحديث المتروك لا انا بتكلم عن الحديث المتروك متروكه ما واحد بهم فرد واجمع لتركه فهو كرد او يعني ايه فهو كرد فهو رد المطروق هو الذي يرويه رجل هذا الرجل أجمع عليه عظائفه ملوش مخارج الا أما اما منكر الحديث هو الذي يكسر من مخالفه اليه الثقات، وهو في نفسه ضعيف يعني ضعيف واكثر من مخالفه اليه ده اسمه منكر الحديث فالراوي الثاني عمرو بن الاعسام منكر يبا هذا الحديث لا يصح البتة، لأنهم رواية متروك وجه واضح. يبقى إذا الدليل بتاعهم لا يثبت النواحيسه، وأما ما استدلوا به على الكراه، فهو قول اهل الطب بأن الماء المشمس يمنع لضرره على البدن وما يورث من الامراض والاتقام هنا مسألة هل قول اهل الطب ملزم دي دي مهمة جدا عارف ليه لأن الذين يحرمون الختان ناس الناس يحرمونه بماذا بالطب واضح ودي كانت حجة بعض من حرم الختان الإناس من المفتين وللأسف قال ولما لم يثبت فيه حديث وجزم لنا أهل الطب بماذا بضرره وفساده منع بمنع أهل الطب له شبنا مقدما لم يثبت فيه حديث ثم مقدما جزم أهل الطب اولا الطب ليس علم جزم لأنه علم اكتهادي الطب ليس علم جذب لأنه علم إيه؟ بدليل تستعمل دواء وبعد أسبوع يوم يقولك إيه لا لا لا ده الدواء ده بيسبب سرطان وفعلا فالطب كل يوم وغيره جلدة فالطب ليس علم جذب بل حقيقة الطب ما تقول القاعدة الإنجليزية من استعمل ادويه الألف والونز في اسبوع ومن لم يستعملها شوفيها في سبعه أيام ودي قاعدة انجليزية تقول هذا وبها تعرف حقيقة الطب ولذا قال لا تقول فلان الطبيب إن الله هو إذا سيدنا إبراهيم وقال وإذا مردت تبديجة بضمير الفصل هنا فهو يشفين لأن ضمير الفصل في اللغة العربية يفيد الحصر والتأكيد ضمير الفصل في اللغة العربية يفيد الحصر وليه أن غيره لا لا يشف ومن هنا لا تقول فلان الطبيب الاحسن ان تقول تقولوا دكتور كلمة دارجة او تقول كما يقول العامه ايه حكيم يا اخي العامه عندهم حكمه ما احوج الخواص اليها تامل فنقول ان الطب ليس علم غزو انما هو علم ايه اجتهادي ولذا شوف الطب كما يقول الشيخ جميل غازي قال على المنبر قال والدواء, والدواء الكماوي إذا عالج مرضا خلف أمراضا كنت أنا أقول بعده ولا ينبئك مريض لأن الشيخ جميل غازي قصة في المرض طويلة جدا وحسب أن أروي كلمة منه واحدة في المرض ما كان بيقطب في سورة البلد قال ومنه اشتق الكبد وما أدراك ما مرض الكبد لان الشيخ طبعا كان في هذه الايام يودع الدنيا وكان يودع الدنيا بمرض ليه؟ بمرض الكبد رحمه الله تبارك وتعالى فالشاهد ان الطب ليس علم جذب تمام انما هو علم اجتهادي ثم هو علم منقسم على نفسه يعني ايه منقسم لا عيد دكاتره بتجزم بالضرر ودكاتره اخرون يقولوا ايه لا لا لا ده لا ضرر فيه فبالتالي إنهما هو علم ليس علم جذب ثم هو علم ماذا علم مختلف عليه فبالتالي لا يمكن أن, إيه أن يعول على الطب قد يستأنس به ولكن لا يصح أن يكون دليلا إيه مستقلا يعني يستأنس به لما نيجي مثلا في فتوى زي الأم التي حملت وثلاثة من الأطباء قالوا بأن حملها ايه يضر ولازم يبقوا كم؟ طب ليه ثلاثة لان اقل ما يحصل به الوسوق هو ماذا من العدد اللي هو كم ثلاثة والثلاثة لفظ معتبر شرعا عدد معتبر شرعا دليل ان التسبيحات كانت إيه؟ كأنه لا يحصل لاطمئنان في السجود الا بكم بثلاثة فمن هنا اقول ثلاثة اطباء استشاريون دينون على أن نسبة الخطر تزيد على خمسين في المية عند إذن بتأتي فتوى المفتي على إيه على ماذا على فتوى الطبيب. يبقى هو علم يستأنس به ولكن لا يستدل به يبقى هذان هما دليل الشافعي في منع الماء له المشمس تمام ولكن الشافعي قال بأنه لا يمنع إلا إذا كان إيه؟ قصدا طب ليه لأن اسم المشمت ده اسم إيه؟ مفعول واسم المفعول فيه في قصد اسم المفعول ما ضم أوله وفتح ما قبل الاخر مشمت واسم الفاعل ما ضم أوله وكسر ما قبل معرضون تمام مؤمن مسلم ده اسم فاعل لكن اسم المفعول ما فتح ما قبل ايه مشمس واضح مشمس فلما نقول ان هو قلب القصد لان معنى مشمس ان في معنى ليه في معنى القصد واضح يا طلبة العلمي يبقى هذا المذهب الاول قلت وأما الراجع فماذا بالجمهور من أنه لا يكره لضعف الدليل ما لا تقوم به حج البته تغليبا للأصل أن الماء طهور لا ينجس شيء فضلا عن الحاجة حاجة الناس الى المشمس له دفعا للتضرر بالماء الماء البارد وقد جرى عليه عمل المسلمين فمن أين المنع خل في فيما قلت الآن عشان في فوائد من مجد. منها جريان عمل إيه خل بلكم تخطئة عمل الامه ده أمر صعب يعني لعني اضرب مثالا بالزبائح المستوردة كوني أنا شخصيا لا أكل هذه مسألة لكن احرمها على الناس تلك إيه وقد صارت طعاما غالبا لمن للناس والذي حرمها ما حرمها بجزء يقول لك اصف مرة جات ارساليه سمك مكتوب عليها مسبوعا تقول الروايه الرواية دي قلت يقول لك الناس بتقول يا اخي ان احرم على المسلمين طعاما غالبا لرواية لا نعلم مصدرا لها وهذا الذي حصلت مرة هل معنى هذا انها تكون بالمرة خطأ اداري وارد صحيح ولا لا خطأ اداري إيه هاب أن سهوت في صلاة في مرة تقول أنا ما صليش وراء الراجل ده بيصرح في الصلاة على طول لا تعطيني قاعدة ليه؟ لروايه ثانيا بعض يقول لك قصت البلاد دي لا تذبح البلاد جبت الكلام دا منين ناين بغي ولا تشكك في هذا لا يحرم على المسلمين طعام بالإيه بالشك لأن الطعام دا صار إيه غالبا أما تحرمه على نفسك فهذا إيه انا شخصيا لا اكل الكوسه حد بيحب الكوسه ها <تصفيق> طيب فهل بقى احرمها على الناس ولا يحرم شيء بمجرد الشك وليقول لك بعض الاخوه ان الأصل في الذبائح الحرمة نعم متى يرد هذا القط اذا حصل نزاع في الحل نردها الى ماذا ومش اي نزاع ما تجيبليش روايه تالفه وتحدث بها ايه نزاعا لازم الروايه تكون ايه ذلك حدثني بعض المستوردين انه الان بيأتي الاسطوانات مسجل عليها ماذا عملية الزبح والعالم الغربي شان تفهم حقيقتهم المسألة عنده مش مسألة ميتة وذبح والكلام ده الكلام ده كله مش في باله العالم الغربي دينه هو ايه اهو امي ابن خلف عزب بلالا تكفر بمحمد تؤمن بالله او ما ابو بكر اخرج الدنانير ما فيش الله ولا محمد وهذا هو العالم الغربي اله العالم الغربي ليه المال ولذلك كثير من مصائب الامه الموجوده الان سببها ليه البترول الموجود ايه في اراضينا صح؟ يعني لماذا تدخلوا ليبيا ما دخلوش اليمن ليه ما فيش في اليمن غير القات. هيعملوا ايه اللي في اليمن لكن لكن ليبيا فيها ليه؟ فندخل صح ونضرب ولا ايه الفرق بين القذافي وبين ماذا وبين علي عبد الله الصباح 32 سنه 42 سنه صحيح يبقى ان دين الغربي البترول دين الغربي المان فلا ينبغي أن نحرم طعاما بمجرد ليه الشك وخاصة إذا عمل مين عمل الأم جرى بيه عمل ليه فهنا الأم تستعمل الماء المسخم فلا يمنع لمجرد ماذا لمجرد حديث ضعيف أو شبهة عندما عند الأطباء تمام دي الفائدة الأولى اللي على اعتباره وذالك الإمام الترمذي يقولك وعليه ليه العمل قضية وعليه العمل الموجودة عند الإمام الترمذي ان احد الاسباب اللي ما تلميذ زي عليه العمل يعني حديث افرضكم زيد حديث لا يثبت في ضعف لكن جرى عمل الأمة والفقهاء صحيح وعلماء الفروض على تقديم قول من يبقى نعمل ولا ما نعمل نعمل واضح فدي مساله من النقطه الثانيه أملأ عليها انت عندك شيء يا يا طيب انت عندك شيء تريد أن تقوله طب ما قال يذكره لم يحرمه <تصفيق> فالحديث حج عليه <تصفيق> أنت قلت بما هو حج عليه وثانيا ان هناك بعثات تسافر لماذا لهذه الزبائح والبعثات تشهد على ماذا على زبحها وتشهد على التسمية عليها ينبغي أن نكذب بخبر هذه البعثات ولا أن نشكك فيها لأنه طعم غالب على المسلمين هاتي عساما الكلام. طيب تسمي انت فتسمي طيب ثانيا عندنا قاعدة شرعية وهي ان قلت ان المسلمين لهم حاجة في هذا الماء في هذا الماء المشمس صحيح فلو كان مكروها فالقاعدة تقول بان المكروه يرتفع للايه للحاجة بأن المكروه يرتفع لماذا للحاجة تمام ولا يمكن أن يحرم شيء على الأمة لهم فيه ماذا نعم الأخ احمد خرج وتزوج وبنى بعروسه قبل أيام ابن الدكتور جميل وأوصيته خيرا بتراث ابيه أن يقوم بجمعه خاصه وهذا التفسير الرائع تفسير الشيخ لازاله حبيس الاشرطه فهذا ما ازف إليك من البشرى وقد خرج تقريبا قبل سته اشهر او سبعه اشهر ثم بفضل الله عز وجل تزوج سائل لله عز وجل ان يرزقه محمدا ابن جميل غازي الثاني ليكون ماذا وريث جده على العلم وشبيه جده على الدعوه او في الدعوه الى الله عز وجل حاضر يا اسامه ذكرتنا بساعه مرت ساعه كامله طيب فين كنا قلنا ان المكروه يزول اليه ولا يحرم على الأمة شيء لها فيه فيه حاجه يبقى تبين لك ان الماء ليه المشمس لا ايه لا يكره ابشر تقل الحصه الثالثه والاخيره <تصفيق>